وَإِن يُرِيدُ أَن يَخْدَعُكَ فَإِنَّ حِسبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنَّ ذَا قُنْتَمَكِ الارضَ جَمِيعًا مَا أَلَفَّ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ وَلَكِنَّ اللَّهَ لَأَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ قُلْ اللَّهُ هُوَ مَنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُنْ يُلهو علقا من الذين كفروا يضلون علقا من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون الان خفف الله عنكم علما ان فيكم ظافا فان يكن يغلب 200 وان يكن منكم 1000 ألف يغلبون 2000 باذن الله والله نصابر ما كان لنبي ان يكون لهم احرا حتى يخر في الارض تُرِيدُونَ أَرْضَ الدُّنْيَا وَالْقُرُورَ إِنَّ الْآخِرَ وَاللَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ لَمَسَّتْكُم فِي مَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ رَّدِيدٌ تَكُونُ مِنَّا وَنُنْزِلُ عَلَيْكُمْ حَلَالًا طَيِّبًا واتقوا الله